فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولم قد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَزَلَ مَلَائِكَتَمْ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَاءِنَا الْأَوَّلِينَ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اسنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسدك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليهم القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعت بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون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 ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وصنطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أن أؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولن قد آتينا موسى كتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين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 عذاب إذا هم يجئرون لا تجئرون اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيات تطلع عليكم فكونتم على أعقابكم كانكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُنَ قَوْلَ أَمْ لم مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَ وإهمال فسبت السماوات والأرض وما فيهن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 قال إن لبثتم إلَّا بِثُمْ إلَّا قَرِيلًا لَّو أنَّكُم كُونُتم تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبُتم أنما خَلَقْنَاكُم عَبْثَوْنَ أنَّكُم إلينا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَنِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ